ثمَّ دَنَّا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قوْسِينِ أُوَادٍ فَأُوحَى إلَى عَبِدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأَى أَفْعَتُ مَا عُنَاهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةٍ مُنْتَهَا عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغ لقَدْ رَأَيْنَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبَرَ أَفَرَأِيْتُمُ الْلَّتَّ وَالْعُزَّ وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى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 وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا بَلَغُوهُم مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى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 وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةً الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّيْعَةِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْنَقَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ